التيروي العشان وتفي نار الحلال، الميتروي العشان وتفي نار الحلال، أجبالها والحب من الين ونعي ما على وشل مياه المياة. اسلام السلام الله يه أنت البكلي لله هناك مشادة نب إن صلب ليل لا غاب هؤلاء هناك Sdani, hudlaka hamma. Sdani, hudlaka hamma. Vi gynumat. Och lila haneja, ilmaja. Ja, salam. Ja, salam. Ja, salam. Ja, قلبك وانك ليه تشكي والحق عليك يا محايا قلبك وانك ليه تشكي والحق عليك الدنيا تضحك حوالي تمتع واتحك للميا الميا أسلام, أسلام أسلام أسلام على الميا